بسم الله الرحمن الرحيم موقع شبكة المسلم www.muslimweb.com للصوتيات والمرايات الإسلامية يقدم لكم. ورعاة المستقى في جنته ودار مصابته انه ولي ذلك والقادر عليه أيها الأحبة الكرام بعد مقدمة باصية في اللقاء الماضي بينت فيها كيس نتعامل مع سورة النبي الهاجي صلى الله عليه وسلم فنحن الليلة مع أول لقاء من لقاءات السيره الذكيه وتعالوا بنا لنستهل هذه المسيره المباركه مباشرة وبدون مقدمات اخر مع ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم فلقد ولد المصطفى عليه الصلاه والسلام يوم الاثنين في ربيع الاول في عام التين وحدد جمهور أهل السورة لأنه صلى الله عليه وسلم قد ولد في الثاني عشر من ربيع في هذا العام الذي تعرض فيه بيت الله الحرام لقطع ماسك شديد هذا هو العام الذي صار فيه اب كما ثبت في بعض الروايات الضعيفه حيث انني لم اقف على تسميه لهذا الملك في روايه صحيحه عن الصادق الذي لا ينطق عن الهوى وانما ثبت عند ابن وعند ابي معيس وغيرهما ان هذا الملك الظالم الغاشم الذي انطلق بجيش جرار يتقدمه الكلى لهدم بيت الله الحرام يقال لهذا الملك قبرها وبشت مكه كلها من أقصاها الى أقصاها بل وهرب اهل مكه فوق ترى الجبال وبين الوديان والشيعان فالامر فوق ما يحتملون وما لا يطيقون وهذه الحادثه والتي ساقف عندها لغايه هذه الحادثه المروعه التي ذكرها القران الكريم واشار اليها النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في البخاري ومسلم واتت تفاصيلها في كتب السير والتاريخ وذكرها علماء التفسير هذه الحادثه قد قال الله تعالى في حقها ألم ترى كيف فعل ربك لأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في قضليل وأرسل عليهم طيرا أباديل لهم ترنيهم بحجارة من فجيل فجعلهم كعصف مأكول قال ابن كثير هذه من المعنى التي تنى الله بها على قريش فيما صرف عنهم أصحاب الفيل الذين كانوا قد عزموا على هدم الكعبة ونحو أسرها من الوجود نهائيا فأبادهم الله وأرغم أمورهم وخيب سعيهم وأضل عملهم وردهم بشيء خيبة وكانوا قوما نصارى وكان دينهم إذات أقرب حالا مما كان عليه قريش من عباده الاوثان ولكن كان هذا من باب الارهاص والتوطئه لمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه في ذلك العام ورد على اشهر الاقوال ولسان حال الخبره يقول لن ينشركم يا معشر قريش على الحبشة لخيريتكم عليهم ولكن صياما للبيت العتيق الذي سنشرفه شريكه ونذكره النبي الأمي محمد صلوات الله وسلامه عليه اذا حدث الدين ورد الله تبارك وتعالى لهذا الجيش الخطير كان ارهاقا بين يدي المبعث النبي الجليل فلم ينصر الله قريشا وأهل مكه على ابرهه او على جيش الكيل لان اهل مكه كانوا أحسن حالا من هذا الجيش المعتدي كلا كان لقد كانوا عباد اوثاه وكانوا عباد اصناف وإنما رد الله كيد هذا الفاجر الطاغيه كرامه منه لمبعث محمد صلى الله عليه وسلم فلقد كانت امنه تحمل بالنبي في هذا الوقت الذي تقدم فيه هذا الجيش لهدم بيت الله الحرام ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج الى الحبيبيه وفي مكان ما بركت به الراحله بركت به القسواء فقال الناس حل حل يعني خلقت القسواء وكادت القسواء ان تلقي برسول رب الارض والسماء قال عليه الصلاة والسلام ما طلأت الحسوات وما جاك لها بخلق ولكن حبثها حابس الفيل ولكن حبثها حابس الفيل ولما فتح الله عز وجل مفجح قال النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه والحديث في الصحيحين وكان من بين ما قاله عليه الصلاه والسلام ان الله حبس عن فتر حين الله حبس عنه فتر حين وسلط عليها رسوله والمؤمنين ساعه من النهار اي تلك الساعه التي فتح النبي فيها مكه فلف الله الحرام وروى الحاكم في المستبرك والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس قال اقبل أصحاب الفيل هذه اصحب رواية في هذه المساله رواه الحاكم في مستبركه والبيهقي في الدلائل ولا تظنوا ان تقديم السيره امر يسير فإن التحقيق العلمي يجهد الباحث المنصف الأمين ليقدم سيرة الآن غطة ضرية شقيحة خالية من الضعيف والموضوع أضر ليس بالهيل والمراج ولا باليسير فإن أطح ما ثبت في هذا ما رواه الحاكم في المستبرك في البلايك من حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه قال اقبل اصحاب الدين حتى اذا ذنوا مما اتتا استقبلهم عبد المطلب ثم قال لزعيمهم او قائدهم ما جاء بك الينا ما علاك إلا بعثت فأتيت فبكل شيء أردت لأن كان يعنيك إلا أن ترسل إلي لآتيك بكل شيء تريد بشرط أن تعتدي على بيتنا على بيت الله الحرام فقال اخبرت بهذا البيت الذي لا يدخله أحد إلا آمن فج فجئت أخيك أهله فقال عبد المطلس إنا ما أتيك بكل شيء تريد أرجع فأبى إلا أن يتحدث طلس الجبال بعيدا عن متيك وأهلها فقام على جبل عالم وقال لا أشهد مهلك البيت وأهله لا أشهد مهلك البيت وأهله ثم قال اللهم إن لكل إله حلالا ثم حلالا أغطي لكلام عبد المطلق اللهم إن لكل إله حلالا فمنح حلالا ما يقلبن محالهم أبدا محالا اللهم فإنفعل فاقمر ما دالك يقول فاقبلت مثل السحاب نحو البحر حتى أضلتهم أي أضلت جيش أبرها حتى أضلتهم خير أبادي التي قال الله عز وجل في حقها اغنيهم بحجاره من تجديد فجعل الحين يعز عز أن يهرب ويجري ويسر صراره فجعلهم كعصف ماكور قال الامام العلامه الموادي رحمه الله تعالى في كتابه من اعلام النبوة قال آيات الملك باهرة وتواجد النبوة ظاهرة تشهد مباديها بالعواقب فلا ينتبس فيها كذب بصدر ولا منتحل بحق وبحسب قوتها وانتشارها يكون بشائرها وانذارها ولما زنا أي اقترب مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم تعاطرت ايات نبوته وظهرت ايات بركته فكان من اعظمها شانه واشهرها عيانا وبيامة اصحاب الفيل من اشهر واعظم الايات والارهاقات بين يدي مولدي النبي صلى الله عليه وسلم حادث فيه الى ان قال وايه الرسول في قصه الفيل انه كان في زمانه حملا في بطن امه لأنه ولد في هذا العام يقول فكانت ايته في ذلك الوجهين تدبر ما علاقة الفيل ببعثة النبي الجليل بمولده قال وايه ذلك الوجهين الأول انهم لو غفروا اي انتفروا لتدوا واسترقوا أهل مسته استرقوا الرجال وستدوا النساء فأهلتهم الله تعالى لسيادة رسوله خشية أن يجري على رسوله السبب حملا ووليدا والثاني أنه لن يكن لقريش من التأله ما يستحقون به أن يهلك الله لهم أصحاب الفيديو والبيت تكريمًا منه النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تسمع أمه أن غفر هذا الجيش البار الراضي وأرض أن تتصور جيشا جاء لحصن بيت الله الحرام هل يحمل واحد من الأفراد هذا الجيش في قلبه جزء من الرحم بعد ذلك على الأطفال والرجال والنساء والقُبل كلا فنجد الله مكة وأهلها كرامة منه المصرح لعند مكة كانت لا تستحق ابدا من مصرح فلقد كانوا عباد أوسان بل وكان الجيش الغازي من أهل الكتاب يعني هم أقربوا إلى الحق من المشركين. في مكة ومع ذلك نصر الله عز وجل اهل نكته بدون رجال على هذا الجيش الغازي الكبير الجراح قال شيخ الاسلام ابن طيب الله القراءه وقد تواترت قصه اصحاب الفيل وان اصحاب الحبشه النصارى ساروا بجيش عظيم معه فيل ضخم ليهدموا الكعبة لما أهان بعض العرب كنيستهم باليمن فقصدوا إهانة الكعبة وقعظيما كنائسهم فأرسل الله عليهم خيرا أهلتهم وكان ذلك عام مولد النبي صلى الله عليه وسلم وكان في رام البيت مشركين يعبدون الأوثان ودين المصار خير منهم خير منهم فعلم بذلك ان هذه الايه حفاظ الله على هذا الجيش لم تكن لاجل جيران البيت حينئذ بل كانت لاجل البيت ولاجل النبي صلى الله عليه وسلم الذي ولد في ذلك العام او لمجموعهما اي للبيت ولنبا النبي عليه الصلاه والسلام وأي ذلك كان كما قال شيخ الإسلام فهو من جمال لنبوة النبي عليه الصلاة والسلام إنه إذا قيل إنما كان آية للبيت وحفظا له وجبا عنه لأنه بيت الله الذي بناه الغراجيم الخليل فقد علم أنه ليس من أهل من من يحج إلى هذا البيت الحرام ويصلي إليه إلا قمة النبي محمد عليه الصلاه والسلام فهو الذي فرض حجه والصلاة إليه اذا لقد كان مولد النبي صلى الله عليه وسلم بداية لإنقاذ أهل مكة من اهلاك في الدنيا وعذاب شديد في الاخرات بل قد كان بدايه لانقاذ البشريه كلها بعدما احرقها لك في القاتل وارهقها طول النشوه السيه والضلال بل قد كان بدايه التحول الحقيقي لهذه الجموع العطشى وعدها إلى المدعى السراط الخياض الكريم الذي قال ما ضل في الوصول إليه وقرّى تطهية في البحث عنه لكن ليس معنى ذلك وانتبه معي جيدا لهذا التأصير لكن ليس معنى ذلك أن تتشقق المحبة في القلوب. للنبي صلى الله عليه وسلم عن أدى وخرافات وقراسات تتنامى حتى تعمل الابصار وتضل العقول عن الحق بدعوة سر ليس معنا أننا نهتدون على محبه النبي صلى الله عليه وسلم ان يجلس كل محب بدعوى الحب لينتج حول ميلاد النبي من الاساطير والخرافات والخزعزلات ما لا يليق بجمال النبي محمد وكذب ليس معنى الحب ان يجلس مدعي الحب لينتج حول الميلاد النبي من الأفاطير والخرافات والخزعبلات ما لا يليق بجلال النبي صاحب الميلاد المبارك لقد أعمن حب بعض المذيعين لقد أعمن حب رعب المذيعين فصاروا يشكون حديث المولد بامطار وادله من الاكاذيب فصاروا يسكون حديث المولد بأمطار من الاكاذيب التي تتنافى مع عظمه الحدث ونوره وبهائه وجلاله والذي لا تليق أبداً بجلال صاحب الموليد صلى الله عليه وسلم فقالوا قالوا لقد ولد النبي صلى الله عليه وسلم وكان طفلاً رضيعاً في حجر أمه يناجي الخمر في عنان السماء ويتلاعب بالخمر فياتي به يمين ثارة ويأتي به يسارا تارا وهو في حجر أمه بأبه هو أمه ونفسه وقالوا ان إلا النجون جمت من الأرض عند مرده وشده وقالوا لقد وضع لوح من الذهب بعد هذا عند رأس أمه آمين وقالوا وقالوا وقالوا ونست الأساطير والقراطات والمتعملات وظنوا أن هذا هو الذي يليق بحده للنبي عليه الصلاة والسلام لقد أصبّوا أولئك وتجنوا على الأجيال التي تنتظر الحقيقة، تنتظر الحدث كما حدث، تنتظر الحدث كما حدث بدون زيادة أو نقصان، فالزياده بالباطل لا ترقى من قبل النجيم الهادي أبداً. بل نريد ان نقدم السيره مجربة من كل تشويه وتزويد وتحريف ولا يقلل هذا ابدا من قبل حبنا لحبيبنا وقرة اعيننا لقد افرس اولئك كما ذكروا وتزلوا على الحقيقه التي وجدنا ان يتعرف عليها اجيالنا بلا غرش ولذلك لما طغى عليهم التهويل لاطلقوا لعواطفهم العنانه بدون قيود الشرع وضوابط التحقيق العلمي وقع هذا الشرق الأليم في السيره بل وفي حياة الأمة بل وبعترت كثير من صاقاتها وقدراتها وأموالها في احتفالات لا قائلة من ورائها وكان الاولى والاحرى بدلا من أن تجلس الأمة لتغني وفرقه في ذكرى الميلاد ان تسأل نفسها ان هي من منهج قاعد الميلاد ولكن الهجوم من الاساطير والاباطيل والاوهاب لم تستطع ابدا ان تحجب شمس الحقيقة فلقد ضقيت الاحداث الحقيقيه كما هي دون تحريف دون مساله ولم لا وقد من الله على هذه الامه المباركه بالجهادبه النقاش والصيادبه الاعلام من اهل التحقيق ورجال السند فنفحوا الازاميل وصححوا الروايات كلها ورفعوا بين ايدينا سيره النبي مبراه من كل خلد مطهره من كل كذب وزين وللبي هذه الايات الباجرات الصحيحه التي وقعت بين يدي الميلاد رسول رب الارض والسماوات قدوء نجم احمد قبر إلى جمال الصحيح وإلى ضآلة الضعيف والمرضور نعم لقد رأى هذا النجم بعض المنتظرين لهذا المبعث الكريم هناك في يسر. سقط رجل يتالم السماء كان يهوديا واليهود اهل كتاب لك ربهم التوراه لمبعث النبي محمد بل وعرف اليهود صفره بل وعرف اليهود مولده بل وعرف اليهود مبعثه بل وعرف اليهود دار هجرته كل هذا شرحت به كتبه التي لم تحرف ولم تبدل ولم تغير ونزلت على قلوب أميائهم الذين توالوا فيهم سترى قال الله عز وجل الذين آتيناه الكتاب يعرفون كما يعرفون أبي الحب الله عليه سلام حضر دفوت النباط في وصفه الله ورآهنا رسول الله. قال عبد الله بن سلام الصراهي: إني لأكرر محمد بن نبوة أكثر مما أكرر لي بن نبوة. والله إني لأكرر محمد بن نبوة أكثر مما سر لدني بالظهور، لأن الذي شهد بالظهور محمد هو الله، وخط الأديان الله ورسوم الله، كان هذا الرجل يهوديا هنالك في إدري، إذا أتى النذور، هذا الرجل بخط حنة من إنسان. وقال يا معسر اليهود يا معسر يهود فاجتبعا إليه اليهود فقالوا وينك هناك في يسر وقفت رجل يتأمى كان يهوديا واليهود أهل كتاب ما اشترتهم التوراة النبي محمد بل وعرف اليهود صفته بل وعرف اليهود مولده بل وعرف اليهود مبعثه بل وعرف اليهود دار هجرته كل هذا صرحت به كتبهم التي لم تحرص ولم تبدل ولم تغير ونزلت على قلوب أنبيائهم الذين توالوا فيهم فترة قال الله عز وجل الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم قال عبد الله بن سلام قبر للمضار الذي وحد الله وامن برسول الله قال عبد الله بن سلام والله اني لافر لمحمد بن ترى منا اقر لابني بالبلوغ والله ابني لا لمحمد بن نبوه اكثر مما اقر لابني بالبلوغ لان الذي شهد بنبوه محمد هو الله رغم ان الله ورسل الله كان هذا الرجل يهوديا هنالك في يدره يتامل النجوم فصرخ هذا الرجل بقصر في ليلة من الليالي وقال كيف قالت نالك لماذا قصر قال هذا اليهودي قال عن اسم أحمد قال عن اسم أحمد الذي ولد به في هذه الليلة والحديث فرواه ابن الإسلام وهو حديث الحديث من سواهده وهو حديث حتى نرد في جواهدها طالع نجم أحمد الذي ولد به في هذه اللجنة ولن يكن هذا الهودي هو الرجل الوحيد الذي رأى نجم أحمد فكذتك رجل حيران رجل ثالث يدعو عن الحقيقة بين آلهة المنطوضة في بنت الله بالباطل يدعو عن الحق بين ركام الباطل والقلال من يستمع بحقيقة هذه الآلهة بأنه يعلم يقينا أنها تشارة لا تقوم ولا تنفع ولا تسمع ولا تنفع ولا تبني عن نفسها شيئا وما أكمل قبل هذا القادم الذي رأى جعلبا يوما يلعب بالقرب للمحفوظه من إلهه حتى شريف فلما كان هذا الرجل من إلهه رأى قتر بول رأى مجاسة تسيل على إلهه المسجوع تفكر الرجل وتفكر بعقله وقال رب يقول التعلبان بربه لقد جل من بالت عليه التعالب رب يقول التعلبان بربه لقد جل من بالت عليه التعالب او كان ربا لا يمنع نفسه فلا طلّت ربي من أسر مطالب ورست من الأصنام في الأرض كلها وآمنت بالله الذي هو صارب. نحن الفرنية، التوحيد في كل زمان ومكان تثبت أنفات أصحابك فهواء بعيدا ليتنفث هواء التوحيد المقيم بعيدا عن حسن ونزل هذه الآلهة المجلوبة المجعاة فهواء عن الحقيقة لا أجمرة العقاة وقوامع الشفاه. من احبال اليهود مرة اخرى. يأمر هذا القبر بن معاماً أن يرجع مرة ثانية الى بسهل. وقال له. فارج في بلدك النبي. سيصبح في بلدك النبي. فارج نجمه فارجع وفتر والتبيع في عوذين حرم فأنته هذا النبي والتجاه والحديث هو الله الخدام وعظم وعظم وهو حديث حديث اثناء قال يهوذين لزيد العرض لهذا الحائر الباعث عن الحقيقة قال سيصلح في, في, في بلدك النبي فتبقه واتبقه وفي فتحيح المخاريس من الخديث الان ربنا الله عنه ان زلد بن عمر ان يتلقى خلق الاشتاء يسهل عن السين اي عن الحق فنجد عاملا من اليهود سأل سيد المعاصر الريدي عن الدين اليهودي فقال لي لا أعلم فقال لعل أن أدين بدينك سأل سيد المعاصر الريدي أن يخبره بالدين اليهودي فقال لعل أن أدين بدينك فقال الريدي لا تكون على ديننا حتى ترد في من غضب الله. قال له الثور المصطوب عليك فالقل ما تكتحن جنة إلا لما تكتب مصريبك من غضب الله فقال زي ما أثر إلا من غضب الله ما أثر من دياري وبلدي وهل فرجت بالجهار من غضب الله سباعة وتعالى خالصي وأنا من غضب الله شيئا وأن أستطيع يعني أن أستطيع شيئا من غضبه فكذلني على غيره كذلني على غير هذا الشيء الذي أنال به شيئا من غضب الله فقال به ذي ما أعدمه إلا أن يكون خنيفا ما أعدمه إلا أن يكون فقال ذي الغرى خنيف فقال اليهودين دين إبراهيم فالشبه من لتن إبراهيم حنيثة والحديث هو النائب عن الشرك ما إبراهيم لهودية ولا نصرانية ولكن كان حديثاً وما كان من المسركين فالحديث هو المائل عن الشرك المستبع لمبهج الله ولتوصيد الله فالجهودين يقولون سيد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 رجل السلام خرج فلما فرج حيث الصحراء والسلام رفع يديد وقال اللهم إن إني أشهد فأني على دين إبراهيم وتأكف مع جيد المرة الكفرة إن شاء الله في مرضي من حق قال الله إن إني أشهد فأني على دين إبراهيم النبي راه المخاري أيضا بالحديث في عمر رسول الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم نقية جيدة إن عمره نخيل لأنه لتمتع كثم مكان ان ننجل الوقت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن النبي صفرة فإن المطبعات فأبا أن يأخذ منه فهو حالي إني لست آكل ما تسبقون على أفرادكم ولا آكل إلا ما ذكركم الله عليه فهو لا أفرد فالتعرض فالشاء خلطه الله وأخذ لها الماء من السماء وأخذ لها من الأرض ثم تستطيعونها على غذر الله أخذها خلطها الله وأخذ لها الماء من السماء وأخذ لها من بعد ذلك في هذه بهذه الارفاق بهذه الآلة على غيث الذي تعالى انكاراً متادفاً وإعظاماً له. وهذا زي المتادف. وهذا زي المتادف. يحدث ما تقول. شكراً أخطار له ببن وكان أخطار له بني المضيئ يذكرون صفة النبي صلى الله عليه وسلم فنسمع طالع الشوكب الأحمر أحمر أنه نبيه وأنه لا نبي بعده وأنه نسمعه أحمر وإن حال بن مريم يا بني الكترابين رسول الله إليكم نصفقا لما بينا بينا من التوراة، ومبثرة لرسولي يأتي من بحكمهم. فأنا كانوا من هذا شفر مبين. وما العقل يمين من على الله الشديد. فهو نتحق في الكفلاء. والله لا يهدى قوم وحظم رسول الله صلى الله عليه وسلم النبينا فإذكروا وحذبوا وحذبوا وحذبوا وحذبوا والحديث وإن كان في أسناده إسماعيل محذب حذب سلينات وهو ضعيف إلا ان الحديث له شواهد فأخذ فيه إلى فأن اليهود لما عبروا النبي من المسيحة الى النبي ستنثروا هدوه النهود وهدو الذين كانت تصفكون على الأرض والحجرة في رأسة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فلما تعث من العرض من غير اليهود جهتوا وكانه النبي عليه الصلاة والسلام رسول الله فقدم وراغ البقائي وحسن فقدم وحسن فقدم وحسن فقدم وحسن الله ابن عمر بن العرب رضا الله عنه فقلت اكترني عن رسول الله فقال عبد الله بن مسعود: قال الله عزوجل: لما وقف في السورات بسكته في السورات. يا من نجيت إلى قرب الناس شهدا ورضي والو نظيره. من كل شيء. حتى عش وصوت. من سكت متأخرا. ليس بخوف ولا قبوله ولا شقاء في الاسواق ولا شقاء في الاسواق ومن يدفع في السيئه مستشيئه ولكن يعفو ورفع ولن يغفره الله تعالى حتى تقيم بهم بنيه العوده وقد يقول لا تداه اليقين وحتى يفتح به من منهم can I train on the for هذا كاملاً فالنظر الحكوم فالنظر فيها فمدال فيها جنة وبعض ومدال فيها جمالية فالنظر والذي يحلق به وأود أن نمض بحظه من تلك المال أعظم سنور في الدنيا سنوره ثم سنوره في الله فيحفظ به عليه وعن ينسون تلك النار قدر فهي أتمنى أحدون أن يدخل أخضر تدور السياسة السنية تحتك فيه حرارة ولا في يدخل حرارة يوري خرارة فهي من هذه الجنة وأثار بيده لكوة متكتر اليمن حسنا متكتراه حسنا نظر إليه كنا سلبا وأنا أهددهم جدا. جدا فقال إذ يسترخذ هذا الغلام عبره يترك وإذن حسنا هذا الغلام عبره الحقيقي 넣ّف هذا النف演 لك و اسلّه قال جدا فو اللهُ من اه مشالك نهار فتضع Ferns ya whole وهو حيّ لن تأدهن أي هذا الـ هوتين فقال لـ افوالف الله لآتمولاً à Think Lil'lih and Al-Quran هذا الّيهودي طهن وأثر قال ذلك ولست فيهم ان لست فيهم ما قلت ان صفت له كيف تصفت بمحصله عبد الله فتزيد حيث صفت وارجع عبد الله ان هذه الخطه البشعه فقال من النبي صلى الله عليه وسلم يوما ان يكتب خطر اسلامه عن اللحوم فقال قطراً عام في العلامات يحوظ فإن ذا الله إلا رسول الله وقال قولنا الرسول أن يكون قضى رسول الله عنه عن زرحة عن قضون اليهود وحسن ناسل عليه ليتحدث عنه من لهم ما في حيث الله سلام قاضى رسول فقال جوال رسول السلام وقال اذهب ان لا تلاهي من الله واتذهب ان محمد قصر الله من عمود على لسان رسول الله لسان وقال هو سفيره من تهواتيه للحفيرة وقصوا وقصواه القبيل ومي حديث ما طرح من ما تبتع وقصواه القبيل هذا الحديث العزيز ما أزمعت رمعا لسنق قط يقول كني لأظنه كلا إلا كان كما يظنك لأظنه سنقل كما يظنك فقد قطت وفيها لا يوجد من أجل أحبت إلى الرجل هكذا الله سمتع فأقوم رمارة الرجل تدخلها فقال من أجل رباطة فقال به رجل مصر قلت بي عليك ما لأن تكون هناك على دينة تاهلية وإلا تكون في التاهلية يقول ثمثل ثمثل لأنه رسل المثلث ثم قال له هذا إني أعطم ما I'm gonna go for Thank okay.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 رجل الفضل يقول لله بل الله قال قضاً فما هذا هذا النبي الصد على ابنه صلى الله عليه وسلم وهكذا كان هذا الموضوع المضاعر حسب آلات السجين صار المباركة نصرة الأذلاء كريحة خبلا وأصوانهم كما قال الله تعالى: "بأي حال أنت من مرج ميلان إسراء إلى إله رسول الله إلى كم متفقة؟" وصدقنا بين ذي ذكرات، وأنا أكره الجمادون يأتون من بعد فلما جَاءَ أَجْدُ بَالِّيَّنَا شُفَادُ وَمَعَجَى الشَّحْرَ مُرِينَ أَجْدُ أَجْدُهَا حقوق؟ لا عندهم بدأو حول الليلة النذي من, اللي من القطاطير والقراسات ما أَلَا لِقْطِ شَبَادٍ خَوْدٍ ولا تِسَعَامَ شُفَادِ اللِّيَّنَا مُعْزِزٍ مُبَارَةٍ أَصْرُ الله عَبَرْسَلَّمْ وَلَسْتُ فما أحوالنا الآن ان يخدم صحيحا شيرة النبي صلى الله عليه وسلم في فنسة هذه أجيادنا وإنبتنا وأستطيع هذا الفجر لأواصل القديثة في الأسبوع دعت النظر في حذر الله تعالى عن شيرة النبي أو في حذر النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم بحمد تأثير وإنك نحن إلا أنت أتأثيرك وأتوب إليك وإن شاء الله تعالى